ك والَّذينَ سَع في آياتن ماجِزِينَ أُولائِك أُلائِكَ أصحابُ جَخِيب وَمَغ أَسَلنا مِ قَضلكَ مِراصُول وَل نَبيِي وَل نَبِين إا غ إِذَا سَمَقَ الشَّقانُ فَينسَقُ الله ماَا يُلقِ الشَّيطان فَيَنسَقُ اللههُ ماَا يُلْق الشَّيطانُثَُّ يحكِم الله آياتاتِ واللهَّ عليهم حَكيم لجَعَلَ ماَا يُقِ الشَّيطانُوا فتْنَتَلَّذينَ فِي قُلوبِهَِّ رَض بَِّذينَ في قُوبَِّ رَضُ وَقاسَةِ قُلوبُهُم, مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعيد وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ ۖ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نيهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وان يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن في هذه الليلة وهي الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان المبارك وفي خضم ما نرى من الفتن وما نرى من الابتلاءات التي تمر بها بلادنا وكذلك سائر ما يحدث في بلاد المسلمين فإنهم يتأفرون بما يحدث في مصر وخصوصا الأحداث التي يعني يتوالى عليها كثير من المعلقين بالتعليق أو النقد لا سيما من انتسب الى الاسلام منهم فوقفت على مقالة لاحد الشيوخ الشيخ علوي ابن عبدالقادر الثقاف كتبها في 27 شعبان 1434 بعنوان موقف حزب النور من الانقلاب العسكري رؤية شرعية واقعية طبعا واضح من العنوان انكاروا على حزب النور انه انقلب او وقف مع الجيش وسمى ما حدث بالانقلاب العسكري ويرى فيه رؤية شرعية واقعية وفي الحقيقة عندما نظرت الى كلامه ودققت فيه لان الشيخ علي علوي عبدالقادر السقاف لما يعرفوش يعني الشيخ علوي عبدالقادر محمد عبدالقادر السقاف من موليد عام 1376 هجرية أنا عنده حوالي تقريبا 58 سنة هجري درس المرحلة الجامعية بجامعة الملك فهد البترول المعادن وأنهى دراسته بها سنة 1101 وبعدين درس في جامعة الإمام محمد مسعود قسم أصول الدين انتسابا وهو يعمل الآن المشرف العام على موقع الدرر السنين بدأ يعلق ويقول هذه رؤية شرعية كما سنرى ونتكلم فيها بالدليل لكن لما نظرنا إلى كلامه ودققنا فيه وجدنا كلامه لا يعبر فعلا عن الدليل الحق إذا أردنا أن نتكلم باسم الإسلام يبقى لابد أن نتقيد بأصول الإسلام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا لما أتكلم على الواقع الذي نعيش فيه وبنقض بآل أكثر من سنة الإخوان المسلمين ومسلك الإخوان المسلمين والسنة المؤلمة التي تولوا فيها حكم مصر وكلمنا عنهم كلاما صريحا واضحا نبتغي فيه وجه الله على سوى ولو كنا نسلك مسالك المنافقين أو مسالك النفاق مع الإخوان المسلمين لمصلحة خاصة بنا لكن الأولى لمن أراد الدنيا أن ينافق هؤلاء أو أن يتكلم فيهم بما يرضيهم أو يقف معهم وعند المبررات قوية جدا جدا تحت مسمى الرؤية الإسلامية والمشروع الإسلامي ومشروع النهضة وغير ذلك من هذه لكن يعلم الله عز وجل وأنا أتكلم بصدق ولا أقسم على ذلك للصدق بيبانه وإن كان القسم بالله عز وجل عبادة لكن أنا أقول القسم تدل على إن الإنسان متهم لكني لا أقسم لأنني أقول الكلمة وأحتسب فيها وجه الله عز وجل سواء رضي بها الناس أو لم يرضه القضية كلها أننا نتكلم بكتاب ربنا وبسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن وجد تعقيبا فليتكلم والحمد لله أننا لم نجد من المعقبين على كلامنا في قضية طرحناها. من يطرح المسألة بالدليل وإحنا شفنا الدليل واضح وحجنا عنه أبدا بل إن زي ما قلت في, في الأصل أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة أشبه بجماعة الخوارج إن لم يكن هم الآن وبصدق هم خوارج العصر وأنا بقولها بمئة الفم خوارج العصر من يوم مؤسسة حسن البناء واختفت عن انظار المحققين بسبب إن هم يعني كان كلامهم في الغالب كلام في خفاء واغلبهم كان ينظر له الناس انهم اضطهد لكن لما دققنا في ذلك عندما حدثت الصورات العربية او ما يسمى بالخراب العربي من قبل الماكرين في الشرق والغرب لتدمير بلاد المسلمين واحداث الوقاعة بينهم وتمزيق الامة الاسلامية الى دويلات صغيرة في كل دولة وهي مقسمة اصلا لكنهم هم ارادوا ان تمزق تمزيقا كاملا لصالح الصهيونية او لصالح اسرائيل او لصالح الامريكان لكن بنقول تحت المزاعم التي تحدثوا بها وصاروا خلفها مزاعم الديمقراطية واحنا عرفنا ان مسألة الديمقراطية في حكاية الحكم للشعب والشعب هو الذي يحكم هذه المسألة عند كل عاقل مسلم يعلم أنها ليست حقيقية ولا تصلح أصلا في بلاد المسلمين لأن في بلاد المسلمين ما ينفعش واحد مسلم كلمة مسلم معناه أسلم لله عز وجل إذا كان مسلم يبقى مسلم مش مسلم وهو بعيد كل البعد عن إسلامه ما ينفعش الانفصام الشخصية الإسلامية عن دينها كلامه ما ينفعش مهما حاول الناس ومهما تكلم المتكلمون المسألة مسألة الجاهلة عند المسلمين أما نقول المسلم يبقى أسلم لله عز وجل وخضع له طيب خضع له في ماذا فيما أعطاه وخوله واصطرعاه ربنا ادننا أمانة ربنا سبحانه وتعالى خولنا في هذه الضار هو ملك الملوك من فوق عرشه ما فيش مسلم إلا ويدين بذلك ما فيش مسلم على وجه الأرض ولا يعلم أنه رب, رب العز وجلال له الأسماء الحسنى وله الصفات العلاء ربنا ملك من فوق عرشه ما فيش واحد بيناز في الله عز وجل هو الملك والملك له مملكة مملكة الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهادة هو وضعنا في عالم الشهادة وجعله عالما مرئيا وجعل عالم الغيب عالما مخفيا عننا طيب عالم الشهادة اللي احنا ع史ين فيه الارض اللي احنا فيها دي الارض ملك مين هتقول لي ملك الشعب لا لا نقولش ملك الشعب هي امانة عند الشعب امانة ربنا ادةها للشعب كل واحد اخذ جزء من هذه الامانة هي امانة عنده الجزء الصغر دا ام تب الامانة دي تتصرفها ازاي بس تازل صاحبها بقوله اعمل فيها ايه فبينزل لي وحي او بينزل لي شريعة الشريعة دي هي الدستور بتاعنا يعني كل انسان دستوره معاه وشرعه معاه ربنا نزله له انت الرسول على السلام بلغك اوامر فيما يخصك انت فالفقير عنده اوامر مش عند الغني الغني له اوامر خاصة بماله عشان يدفع الزكت تاب الفقير عنده أوامر على بدنه واحد مستخلف في بدني فقط واحد مستخلف على سيارته واحد مستخلف على مصنعه واحد مستخلف على قريته واحد مستخلف على محافظته واحد مستخلف على بلده إذن كل مسلم دستوره هو ما كلفه الله عز وسلم به ده اللي نعرف في الإسلام إنما النظام الغرب أو الشرقي ده كله كلام لا قيمة له ولا طائلة من خلفه ليه لان الكلام ده يصلح لهم هناك عشان هما ما عندهمش مبدأ الاسلام او مبدأ الدين اصل هما الناس اللي هناك كلهم كفار يعني في امريكا مثلا الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي الديمقراطية اللي بتحكمهم لان هما كلهم سواء ما عندهمش رب كلفهم باحكام شرعية يعملوها ما فيش الكلام ده هناك لا في النصرانية ولا في اليهودية ولا في شيء من هذا القبيل هم بيعترموش بكده أصلا بقول لك ده كلام ده كله بعيد للي شايفينه نعمله لا احنا هنا في, في, في, في, في أرض المسلمين وفي بلاد المسلمين الناس المسلمين اللي عايشين فيها ما ينفعش تقول لي مثلا انا حامل دستور يكون مثلا الاسلام هو المصدر الرئيس للتشريع وبعدين تقول لي فيه ان كل المواطنين كلهم سواء في الحقوق والواجبات يعني ينفع يتعين رئيس نصراني على بلاد المسلمين طب لا هو تعين رئيس نصراني طب الرئيس نصراني ده له دين ويخصه وطالما ما يدينه به ويخضع له هل نصراني هو اللي حيطبع علينا الدستور الإسلامي والمصدر الرئيسي لتشريعه هو الإسلام يبقى هو نصراني يطبع الإسلام فيخالف دينه اصلا الكلام ده يناقض الفطرة ويناقض العقل ويناقض الواقع فاحنا ماقول الدستور نحن هو دستور اللي, اللي ربنا كلف به الحاكم يقوم به في في طبقه خلاص ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه الثواب والأجل ما طبقه ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبه في الدنيا وفي الآخرة ده المبدأ اللي احنا بنقول بنتكلم به فما فيش واحد يجي تاجر علينا يقول لك ان لا الاحزاب السياسية والاحزاب الديمقراطية وحزب النور وحزب الحرية والعدالة هؤلاء مضللون ولذلك نقول لك دلوقتي هو بينكر على حزب النور وقوفه مع المجلس العسكري احنا اقول لك حزب النور اصلا حزب باطل زي ما الحرية والعدالة حزبها باطل ليه لانه هم دخلوا الشرع فيها من باب الضرورات تبيح المحزورات من باب الرضا بالديمقراطية تساوي عندهم اكل الميت واكل الجيف ده مقفهم انما اسلام ينفع مع ديمقراطية وبالشكل اللي بيحاول فيه النظام الغربي انه هو يفرض علينا او احنا نتبعه لا في خلل عند المسلمين في المعايير وفي المقاييس فحزب النور عشان كده انا ق يوم ما اتلمت في اللي بيحصل في البلد قلت إن حزب النور ما يفرقش عن حزب الحروة عادلة حاجة ولا يسهل برهامي يفرق عن المرشد العام ولا الناس دي حاجة هم كلهم مسلكهم واحد ونظامهم واحد ووضعهم واحد يتاجيرون بدين الله عز وجل ويحاولوا أن يبرروا للناس إن, إن يجوز في شرع الله عز وجل إنشاء أحزاب وتقسيم الأمة إلى شيع وتفريقها هذا تضليل يعني حزب النور أصلا في الأصل الواجب لو هو محترم نقول دلوقتي لو أنت حزب محترم او انت عايز تتكلم باسم الاسلام يبقى ارجعوا الى دعوه الى تطبيق الاسلام ديننا دين دعوه قل اللي موجودين في الاحزاب او اللي مش في الاحزاب قول لهم يا جماعه اتقوا ربنا سبحانه وتعالى واتركوا هذه الحزبيه البغيضه اتركوا التظاهر وهذه الاشياء وكل يطبق الاسلام على حسب ما استخلفه الله عز وجل والصراعه والحاكم مسؤول عن البلاد طبق شرع الله في اهل وسهلا ما شرع, شرع ربنا سبحانه وتعالى زي شأن الحاكم شان جارك او شان واحد الثاني موجود في الشارع من الناس اللي انت تعرفهم الراجل ده ما بتبقاش الاسلام على نفسه هو هو مسلم لكن ما بلتزمش بالاسلام هتعمل فيه بتقوله اطلق الله وبتنصحه وبتاخد بيده بقدر مستطاع تاب استجاب ما استجابش خلاص يا الذين امنوا عليكم وانفسكم لا يضركم منظلة اذا اهتديتوا ان كان تحت وليتك وشغل عندك في المصنع بتاعك فانت لزم وقوله يا اخي التزم بشارع ربنا سبحانه وتعالى وإلا ما تشتغلش عندي هو ده إنما أنت واحد مثلا جارك وجارك ما بلتزمش بالإسلام ما بينفيش ما بيصليش ما بيقدش الزكاة لا يفعل ما أمر الله عز وجل أعمل فيه إيه أرح أخرج من داره وأقوله يا طب الإسلام يا ما كانش مش حسيبك ما تقعدش جاري إيه الكلام اللي نتكلم فيه ده جاري بنصحه واخذ بإيده وحرص عليه وكده. ربنا بتالي العباد كده كذا الحك ما يفرقش عن الجار الجنب حك هو اللي ماسك البلد دلوقتي احنا جايبينه من كليه الشريعه وعلوم الدين ولا هم اختاروه مثلا راجل متخصص في الدين طب انت عندك المتخصصين في الدين في الهيئه الشرعيه وفي الحقوق والاصلاح وفي الناس ديت هؤلاء عاش عمرهم في في الدين لكن الكلام اللي قالوه لا يتوافق مع كتاب ولا سنه عشان يقف دلوقتي مع الناس في الشوارع ويقول شرعية شرعيه الرئيس المخلوع ولازم يرجع الرئيس المخلوع مع انهم يعلمون جيدا ان القضية قضية تمكين وغلبه بالقوه فامورس يقول لك الرئيس احنا مع الشرعيه شرعيه ايه اللي بتتكلموا فيها بيقول لك ايه رؤيه شرعيه واقعيه شرعيه رؤيه شرعيه اللي الاخ من القلاب العسكري رؤيه شرعيه واقعيه تقصد ايه بالشرعيه شرعيه الديمقراطيه ولا الشرعيه المتقيده بالكتاب والسنه ان كانت شرعيه متقيده بالكتاب والسنه تقصد فيها الاسلام واوامر الاسلام واحكام الاسلام يبقى حزب النور اصلا حزب باطل دخل في حزبية بغيظة لا يرضى الإسلام وهو ده معنى الناس اللي بيقولوه جماعة اللي هم بيتكلموا في الديمقراطية بقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة هم متخيلين ان السياسة عندهم انك تنزل في هذه الأحزاب الديمقراطية والأغلبية هي اللي تحكم ده السياسة من مفهومهم هم لكن السياسة من وجهة نظر الشارع ليس ما يقصدون السياسة عندنا ما يدينه بين إنسان رب العزة والجلال يسوس ما أعطاه وخوله واصطرعاه من أجل صلاحه في الدنيا ونجاته في الأخيرة وده معنى السياسة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل منهجا نظاما أوامر أحكام نأخذ ما أعطانا من أمانه فنسوسها نقودها كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء والمقصود تسوس الانبياء اي تقودهم الى ما يرضي رب العزة والزلام من اوامر واحكام اليا شريعة الاسلام دا الاسلام ببساطة شديدة تصديق خبر الله وتنفيذ اوامره فيما اعطانا وخولنا واصطرعانا ولو ان المسلمين في مصر كلهم كنا فهمناهم هذه الجزئية وفهمناهم السياسة بهذا النظام اليا السياسة الشرعية مش السياسة اللي بتكلم عنها بتوع حزب النور ولا بتوع فر العدالة ولا الشيخ علو الس تضليل للمسلمين السياسة اللي نقصدها أي ما يسوسه الإنسان في هذه الحياة لينجو من عذاب الله عز وجل هو غريب في الدنيا راحل كن في الدنيا كأنك غريب او عبر السبيل ففيه واحد غريب دا يقولك لا ولا أنا في الأرض والأرض بتعتي وحظل قاعد فيها وهو ماشي والعجلة مشية حي... يمر من خلف الحاجب الذي ينقله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ما فيش واحد عقل بعمل كده انا لو اقول لك احنا لو مسافرين طب احنا مسافرين يا جماعه الطياره هتقوم بعد ساعه فيجي واحد ينسى الطياره ويقول لك والله انا هسافر بعد ساعه وهو محجوز له على الطياره ومتاكد الحجز فيجي يعمل لك عب استنى هنا علشان ايه العماره ديت هنتفعل بها وهقعد فيها الساعه دي ونغنغ نفس طب ما انت هتسيبها بعد ساعه يبقى المصاريف الضخمه اللي انت حطيتها في هذه العماره وانت هتسيبها بعد ساعه غباء منك إن ما كانش الناس فهم هذه القضية يبقى هم لا فهمين دين ولا عرفوا الناس بالدين وما هي إلا مسألة تجهيل مش بيان وهداية ربنا سبحانه وتعالى أنزل سراطا مستقيما نظاما محتما المسلم مطالب بتطبيقه فلما تجي تقول لي إن واحد رئيس للبلاد الرئيس بلاد مطلوب منه إيه فلما هو رجل مسلم يبقى مطلوب منه أن يطبع الإسلام على نفسه وعلى ما خوله والسرعة هو حاكم دولة كاملة فربنا قال الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ما المعروف هو الشر هو ما أمر فيه رب العزة والجلال وما المنكر مخالفة الشر انتهين يبقى خلاص لم يحتاجين للمادة التانية هي المصدر الرئيسي من التشريع وحزب النور يعترض وما... عليه ايه؟ عايز تتكلم تتكلم بالشرع صح ما كانش يسيب القضيه هم يتحملوا المسؤوليه انت حشر نفسك ليه الشيخ ياسر ابراهيم حشر نفسه ليه بحيث عشان يتكلم باسم الشرع وهو لا يمثل الشرع انا بقول لك ياسر ابراهيم لا يمثل الشرع لما يتكلم باسم الحزب وحزب النور هو اللي معاه لا يمثلون شرع الله وانا بقول كده للشعب المصري كله وبالقدر كل المسلمين فاللي هيجي يقول لك المسؤوليه على رئيس البلد طبق الاسلام على عين وعلى راس ما طبقش الاسلام هيتحمل الذنب كاملا ويتحمل اوثار اه واحد يقول احنا نقف بقى في الشارع يلا خلينا ننزل نقف في الشارع هنفضل واقفين في رابعه العدويه وقدام في ميدان النهضه لغايه ما يبان لنا هو ده شارع ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ علوي هو ده شارع ربنا يا جماعه بتحزب النور هو ده شارع ربنا يا شيخ الازهر ولك تظاهر السنه تبدو تخلي البلاد في في الشوارع بهذا الشكل ليه عشان ايه احنا عاملنا اي حاكم متغلب الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاه امر معروف ونوعا منكر وإلا عقبة الأمور ربنا سبحانه وتعالى قدر إن الإخوان يمسكوا الحق ما تضبقوا الشرع واشتغلوا بالنظام الديمقراطي وهم كان أول ناس كانوا يقولوا الإسلام هو الحل وخدعوا الناس وكذبوا على الناس وكانوا يقولون الإسلام هو الحل والشرع ومشروع النهضة ومشروع النهضة ومشروع النهضة وفي الحقيقة كانوا هم في الديمقراطية يسارعون إلى إرضاء أمريكا وإرضاء إسرائيل مش ده اللي حصل إحنا عندك على بعض ليه؟ ما تركوا رئيسهم او رئيس البلاد هو رئيس حقيقي يحكم بشريعة الله أو بما أنزل الله على قدر ما يستطيع بل سعى هو إلى أن يصل إلى الحق بكل سبيل وحاولوا كأنهم يقاتلون الأنبياء بربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا في الله حق جهاد أي في سبيل تنفيذ شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي كلفكم به جاهدوا في الله حق جهاده هل ما يحدث في المظاهرات الآن من وقوف الإخوان واللي معهم من اللي, اللي, اللي, اللي بينتسبوا إلى السلفيين أو بينتسبوا إلى الدعاة للطيار الإسلامي ما عايش عارف المصطلحات اللي جاءتنا الطيار الإسلامي اللي وقفين معهم في ميدان ربع العدوية أو في ميدان النهضة كما يقولون هل هؤلاء يجاهدون في الله حق جهاده هل وقفوا من أجل إعلاء راية الحق سبحانه وتعالى نخللنا وقعيين وجاهدوا في الله حق جهاده أي جاهدوا في إعلاء كلمة الله عز وجل في إعلاء شريعة الله عز وجل وإنتم ست سنة وكادت الأمور في إيديكم فالأمور في إيديكم لما كادت في إيديكم جاهدتم في الله حق جهاده ولا في حق أخوانة البلاد حق أخوانتها وفعلتم ما لا يمكن أن يتصوره عاقل في الكذب على الله وعلى رسوله في إرضاء أمريكا وفي إرضاء إسرائيل إسرائيل أصبحوا إخوانكم بعد أن كانوا أعداء وقردة وخنازير مش دل قاله مرسي إن يا أحفاد القردة والخنازير قبل ما يبقى رئيس وبعد كده أخويا الحبيبي بيريز إيه اللي بيحصل ده هندحك على بعض ولا إيه ربنا أقول وجاهدوا في الله حق جهاده قالوا إيه؟ وجاهدوا في سبيل الشرعية الدستورية حق جهادها هو اشتباكم اشتباكم بالشرعية الدستورية فنجحتوا في الانتخابات إيه هل هذا ما قاله رب العزة والزلال؟ قل وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ لم يقل وما جعل عليكم في الشرعية الدستورية من حرج؟ قال وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ يبقى اللي وقفين في الرضع العدوية أو في غيرها اللي يقف في المظاهرات أو في غيرها هل هؤلاء كانوا يجاهدون من أجل إعلا إراية التوحيل؟ وإعلاء شريعة الإسلام ده أنتم بسكتوا البلد الكلام ده لو أنتم مبسكتوش هيبقى فيه مبرر يسوغ هذه التدلسات التي تفعلونها لكن لأسف أنتم بسكتوا البلد وعكستم صورة أسوأ صورة عن الإسلام الناس كلها ترهت الإسلام بسببكم قالوا هو ده الإسلام هو ده الالتسام اللي ما بقاش معنا يبقى ضدنا اللي ما بقاش معنا يستبعد اي واحد مسلم ما بقولش حسن البنا هو قائدنا والثقه التامه في المرشد العام يا اخي المجموعه انا بقول دول مجموعه من الناس اللي كذبوا على الله وعلى رسوله باسم الاسلام ولا زالوا يضللون الناس عشان كده انا لما سمعت البيان بتاع او الكلمتين اللي كتبهم الشيخ علوي عبد القادر السقاف قلت لا ده برضه من التضليل لان ده كلام الحق أحب إلينا منه الحق أحب إلينا من كل الإخوان المسلمين ومن كل الموجودين احنا نقول كلمة الحق ولا لخشى في الله لو ما تلا ونقولش الكلام ده نفاقا كما نافق المنافقون ولكن احنا قلنا الكلام ده قبل سنة ونص وكل كلمة قلناها في قناة البصيرة الفضائية متسجل علينا بالصوت والصورة آلاف المحاضرات اتكلمنا فيها وآلاف الأوقات اللي وقفنا فيها نقول للإخوان المسلمين رد عليهم بشرع رب العزة والجلال وكنا ساعتها نرى السمع والطاعة للرئيس اللي هو مرسي المعزول الآن ليه؟ لأنه له الغلبة وله التمكين فطالما له الغلبة والتمكين يبقى له السمع والطاعة في غير معصية الله والنصح في السر الله في العالم ده اللي عملناه على مدر سنة كاملة كذلك الآن ننصح للقائمين على البلاد وهم حكام البلاد ونقصد بذلك رئيس المحكمة الدستورية اللي هو رئيس البلد القوة الآن في يده فطالما القوة في يده ما ينفعش وقفله في الشارع وقوله ياني يانت زي ما بحصل في ربع العدوي هذا مخالف لشرع الله ربنا سبحانه وتعالى قال هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اشتباكم أي بشرعه اشتباكم بدينه بالإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هل ملة أبينا إبراهيم الشرعية الدستورية؟ يا جماعة ما تجذبوش على الناس خليكوا سقطين ملت أبينا إبراهيم هو سماكم المسلمين ما سمناش بالديمقراطيين ولا سمانا بالشرعية الدستورية والانتخابات والصندوق و51% الش... والله العظيم تشوف الناس هي مأهورة على الشرعية الدستورية دي كأنها مأهورة على ايه ويقول لك يا أخي إيه؟, ايه ايهما اولى وايهما افضل مرسي ولا لمجد الوقتي زي ما علو السقاف حاول ان هو الشيخ علو السقاف حاول ان هو يبين في المقلة اللي احنا هنرد عليه فيها دي لك يعني تم ما مرسي كان احسن وكان بيندي بالاسلام يعني واحد بيندي بالاسلام وكذاب يقول الاسلام هو الحل ويرجع يكذب على الناس ويعمل الديمقراطية هي الحل وبلد ديمقراطي ويسارع في ارضاء الامريكان وفي ارضاء اليهود ويخلي البلد شيع واحزاب ويخلي كل طوب الارض يقرأ المشروع بتاعه ونظام مشروع النهضة ولك لقد نهضت مصر مصر نهضت في الاخوان نسكوها يعني يخلوا مصر اسيرة الى غيرها من البلدان هو دي الشرعية عايز مصر تبقى الباعة فيها لمرشد العام ايه دي تقول لي ده احسن ولا الراجل اللي مسك انا بقولك الراجل اللي مسك هتقول لي علماني هتقول لي برالي هتقدرش كفر ما هتقدرش كفر بالله العظيم لو قلت عليه كافر بالله العظيم يبقى معروف انه مذهبك ومذهب تكفيري زي بتوع القعدة وزي الجماعة اللي هم بتوع الخوارج اللي بتانوا ايام النبي على الصلاة فلو قلت مسلم فهو مسلم عاصي زي باية الناس هتقول في ايه طب اذا كان دراجل مسلم فانت الطالبه بتنفيش شرع الله يعني توجد انما واحد يقول لك انا الحزب الفلاني انا معطرد على الدستوق والتاني يقول لك لا انا مش معطرد على الدستوق ودخلوا بقى باسم الحزبية وازدادت الامور سوءا على سوء. تم تقول نفذ شرع الله عز وجل وأطيعوا الله عز وجل وأطيعوا الرسول ربنا سبحانه وتعالى قضي يغلقا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي في الله فإن تنازعتم في شيء فرضوه لله والرسول لو أمرك الراجل اللي مسك البلد ورئيس البلد في معصية الله أولي لأنها رجع göra لله والرسول لن أطيعك في معصية الله ولكن قطيعك في المعروف لأن الامر هو أمر الله و أمر الرسول والحكاية واضحة مش محتاجة كلام كتير عشان الأمة تلتأل لكن هو ما كانش الرئيس من عندنا والرئيس يبقى مرسي ونعمل زي ما احنا بنعمل خلاص ما تبقاش دي اه اه رؤية إسلامية وانت, وانت بتخلف مشروع الأمة الإسلامية وانت بتخلف مشروع النهضة ونهضة الأمة والكلام الفاضي الساعة ما تقرأوا الواحد يجين ومغس والله ليه؟ لأن احنا ما تشايفين يعني الشرع الواضح مش وحتلاقيه فطرة في عامة المسلمين وانا بتكلم دلوقتي والله قاعدين قدامي دلوقتي وسمعيني ما فيش واحد فطرة نقلية وحينكر علينا اللي بتصل علينا يشتم أو يتكلم بيبقى واحد تبع الإخوان المسلمين وما على ان الحكم خلاص مبقاش في يده ولك لا لازم تتاقف مع الشرعية تقلل بتتكلم عنه اي شرعية شرعية بقال الله وقال الرسول ان كل شرعية قال الله وقال الرسول فالحكم المتغلب وكان في ايديكم ان انتم تتعالجوا كل المشاكل وكان في ايد الرئيس المخلوع اللي هو مرسي كان في ايده يعالج كل المشاكل لكن الاسف استأسدوا بالسلطة والكرسي وكانت الدنيا اكبر همهم ومبلغ علمهم والمرشد العام ساق الناس كلهم ساق الناس كلهم بلا استثناء لكي يؤيدوا مشروع وفكر حسن البنا وفكر سيد قد فأضاع الله عز وجل منهم البلاد وملكها لغيرهم وطالما هم ملك ربنا سبحانه وتعالى جعل المتغلب علينا رجلا مسلما له السمع والطاع في غير معصيه الله بس ده اللي احنا فكل اللي هم وافن في المظاهرات الان يخالفون شرع الله عز وجل وبقولها ملئ الفم ومن مات منهم مات عاصيا لله والرسول منازعا لولي الأمر بكلام مش ما فيش فاه كلام واضح الكلام فيه هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ما قال شو اعتصموا بالشرعية الدستورية اعتصموا بالله فأين الدليل على إن الشرعية بتاع الانتخابات والصندوق تقاتلون من أجلها هذا القتال وتسوقون الناس إلى أن يقتلوا بسببكم وأن تسفك دماؤهم وأن يتقاتل أبناء المسلمين مع بعضهم البعض من أجل ايه دنيا من أجل كرسي زائر المفروض تكون أزهد الناس فيه ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بالله هو مولاكم مش أمريكا هم كلما عندما يستنوا وما أمريكا تبيعهم خلاص هيتهدوا ويسكتوا ساعة ما أمريكا تقول خلاص خليكم مع الشرعية ويظنوا النهار دالت أمريكا ادخلوا في العملية السياسية ووفوا اوضاعكم وكده خلاص انتهت المسألة ما هو ما معقول ما تيجي تحسيبه ان تجيش كله والشرطة وكذلك اكتر من 30 او 40 مليون كانوا موجودين في الشوارع برضو بسببكم ومخالفاتكم الناس دي كلها لما يقفوا ولمش عايزين مرسي ان مرسي حيحكمهم لان برضو ما فيش حقهم بيجي بكي تبقى القضية اي دلوقتي القضية النصيحة بقى اللي بقولها لكم ونصيحة محد ومخلص اذا كنت تقبلوها ولا ما تقبلوها شانت قررين بس انا بقولها للعز وجل ارجعوا بيّن الدين من اول وجديد صح صلح امركم الدعاة اللي ضاللوا الناس يعودوا بقى بصدق الى الكتاب والسنة النقي وربنا بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء الاخوان المسلمين يبطلوا بقى مسألة التعمية على اتباعهم وعلى ابناء المسلمين الفترة الطويل قولوا لأولادهم ما تسمعوش فلان وما تسمعوش فلان وما تسمعش للوصايا العشرين 20 ورد الرابطه والبيعه وما البيعه خليهم يتعلموا عقيدتهم يتعلموا دينهم فانا بقول دلوقتي لكل الاخوان المسلمين العلاج الحقيقي لكم انكم تدرسوا العقيده ودراسه الشرع اتعلموا العقيده الصح اتعلموا العلاقه بين العقل والنقل افهموا ازاي تصدقوا خبر ربكم وتنفذوا أمر نبيكم افهموا احكام الإسلام توحيد العباده لله الشرك بالله ازاي عشان احذره التوحيد ازاي اتعلموا عقدتكم اللي ربوكم ربوكم على السمع والطاع ما تسمعش لفلان وما تسمعش لفلان وما تسمعش فلان طيب انت خدت ايه ايها ايه المرشد اللي عادت تتكلم مع الناس وتحذرهم انتوا مكتب الإرشاد بتاعكم كل الجماعة اللي هو رئيس القسر والقبائل القسر بتاعتكم انتقولوا الناس ما تسمعوش قناة البصير طيب انتوا استفدتوا ايه فما كان ممكن قاتل بصرة سبب في هدايتكم لكن حتبضوا لكيها طول عمرك وتعلموا أتبعكم أنه موتوا له جهلة ما مفيش واحد منهم عالم مفيش واحد منهم يدرس العقيدة ويماقش ده, ده مولك أنا يا موجهة رسالة عبد الرحمن البر وقلتوني لو أنت رجل فعلا على حق تعال نظرنا وبيننا أن حسن البنة ما كانش تكفير بيننا سيد قد ما كانش تكفير تعال أقولي أن لا هو أقولك لا, لا لا إحنا أصحاب مشروع إسلامي ومشروع مهضوي ويكلم بن نظر التعالي على ان هو اللي فهم الاسلام صح وكل الدنيا فهم الاسلام بقى منطق الخوارج بالزبط ربنا سبحانه وتعالى سحبها منكم ورفع غيركم ووضع سلطانكم فانفيش قدامكم دلوقتي غير الكتاب والسنة والدليل ترجعوا الكتاب والسنة مش الاحزاب لو انت رجعت الحزبية تاني وعملت حزب حرية وعدالة وحزب نور وحزب فضيلة وحزب معرفش ايه برضو نفس التضليل كده الام حتصير في عجلة مستمرة من الضلال لن تصل الى هداي الهداي الحقيقية اتعلم دين وعلى قدر ما اعطاني الله عز وجل من وسع واستطاعة انفس لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها انت كلفت الناس بما لا يطيقون كلفت الناس انهم ينزلوا في الشوارع ويقول لك لا لازم تنزل وتاخد الكورسي وما تسيبهاش للعلمانيين وما تسيبهاش لما عرفش ايه ليه يا الارض دي ربنا سبحانه وتعالى عطيها لك ان شاء الله عز وجل وادلك معها مشيئته هو سبحانه تتحكم في العبادة كيف تشاء مشيئة ربنا سبحانه وتعالى خاصة بي المشيئة كونية فلو ما تشاؤون الا ان شاء الله فالقل يقول اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزل ملكا من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انت على كل شيء قدير لكن ربنا ادنا الاراده الشرعيه الاراده الشرعيه نزل لك شرع وقال لك التزم بيه اذا التزمت بي عليه يبقى وتعالى هيدخلك في الجنه في الدنيا وهينزل كل خيرات عليك ولو أن أهل القرى أمانوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركاته من السماية والأرض وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى إحنا هنلف ونظروا على بعض ليه؟ المهم إحنا طولنا في المقدمة لكن نرجع لما يتعلق بالشيخ علوي ابن عبد القدر السقاة فبيقول الشيخ بعد إن الحمد لله الأما بعد فإن المنهج السلفي هو منهج أهل السنة والجماع عظيم المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماع أنا معاك بسم الله والذي هو في حقيقة يمثل الإسلام المحط فكل من اعتنقه فهو سلفي يبقى ايه المنهج الإسلامي منهج السنة والجماعة تصديق خبر الله وتنفيذ أمره ده فهم السلف وذي يسمعوا الخبر في القرآن أو فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يصدقونه ويسمعوا الأمر ينفذونه على حسب درجات الأمر المعروفة في الشر وهو ليس حكرا على حزب أو جماعة بعينها فكل من اتبعه وانتهجه وانتسب إليه فله نصيبه من هذا بقدر اتباعه بقواعده وأصوله معاك عم الشيخ فيدي وبقدر قربه وبعده وإصابته وخطأه عظيم ومن القواعد الأساسية لهذا المنهج أن كلا أو أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وإحنا معاك فيدي المقدمة بتاعتك ياريت التزمت بها ياريت أن انت وفيت حقها زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمه وعلى هذا صار عمل العلماء والأئمة في كل عصر ومصر قال ابن القيم رحمه الله بعدما اعترض على رأي, رأي لشيخ الإسلام الهروي شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق وحب إلينا منه وكل من عدى المعصوم صلى الله عليه من قوله ومتروك وإحنا معك في النقطة دي تمام التمام اللي بيحكمنا شرع واللي بيحكمنا دين فتعال عام الشيخ نشوف انت التزمت انت باللي بتقوله ولا برضو كلام بتقوله وتخلفه وتجي تتكلم بكلام فيه نوع من التضليل احنا حنزهك عن انت تقصده لكن الكلام ده لا يوافق شرعا ولا يوافق ديننا. ثم قال ولولا ابن القيم بيقول ولولا ان حق الحق اوجب من حق الخلق يعني كلمة الحق التي نزلت في الشرع لابد من بيانها قبل أن نتكلم على حق الخلق لكان في الامساك فسحة ومتسعة يعني نسكت أحسن لكن هو بيقول طالما أن في كلمة حق لله وللرسول يبقى لازم ننصح وما نسكتش ماشي وإحنا معاك كده وهذه المقالة هي من هذا الباب يا شيخ المقالة اللي انت كتبتها دي من هذا الباب خلينا نشوف الشيخ على وبيه دي فلولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحى ومتسع لكن وبعد تجاوزات تلوى تجاوزات من بعض المنتسبين للمنهج السلف وطبعا أصبح حزب النور ما بات السكوت يسع بل ما بات يجوز وتخطيرة حزب أو جماعة أو عالم أو شيخ أو داعية لا يعني اتهامه في دينه أو غير ذلك وإحنا برضو نقول نفس الكلام قلنا وبينا وحذرنا كثيرا جدا لحزب النور اللي هو بيوجه إليه الخطأ حزب النور من المؤسف العجيب إن كان الشيخ ياسر برهامي عمل كتاب اسمه قطوف على طريق الدعوة كان بتكلم بلسان حالنا كإن, كأن اللي بتكلم قدامك هو الدكتور محمود يعني تسمع عيسر برهامي قبل الثورة يسمع قديلة وحجب في المسألة دي كأنه ايه بيتكلم بمنطق السلام وبعد الصورة الرجل انقلب 24 كان مية وتمانين درجة مية انقلب رأسنا على عقد بقى الرجل حزبي المصالح والمفاسد يتلون على كل وجه مرة مع الإخوان مرة ضد الإخوان مرة مع الشرعية مرة ضد الشرعية شرعية دستورية يعني بتاعتهم اللي هي بتاع الصندوق والانتخابات مرة كذا وكذا ايه اللي يعمل فراغل كده لانو طرخ الكتابة والسنة وبدأ يتكلم بهواه ويستخدم الكتاب والسنة علشان يعمل اللي هو عايزه ويقولك والله دروية الشارع نقولك لا احنا نصحنا حزب النور بل عملنا حلقة ان شاء الله ندعلكم عن ياسر برهامي بالذات وسعيد عبد العظيم وعن بعض الاخوة اللي موجودين في المدرسة التي تسمى بالمدرسة السلفية الاسكندرانية وهي طبعا دلوقتي سلفيتها فيها شك لان احنا السلفية عندنا تتكلم كلمة الحق. بالدليل الدليل اللي بتكلمه عنه ما هوش دليل فجي الأخ علو السقاف بينكر على حزب النور فبينكر على حزب النور ان هو وقف مع الجيش او وقف مع المتغلب من على المسلمين في مصر فجاي يقول له دلوقتي لا انت غلطات فهو بيقول له في الاول يعني دباجة وفرق بين المتأول وغيره ولا يلزم من حسن الظن السكوت عن الخطأ وخطأ العالم أو المنتسب للمنهج السلفي أعظم من غيره لما فيه من تضليل العامة وإساءة ظنهم بالمنهج كما أن خطأ الواحد منهم لا يصح بل لا يجوز أن ينسب لكل من ينتسب المنهج فضلا عن أن ينتسب للمنهج نفسه فضلا عن أن ينسب للمنهج نفسه طب ماشي, ماشي دي ومن قواعد المنهج للسلف البديهية أن الرجوع إلى الحق واجب والاستمرار على الخطأ بعد وضوحي وظهوري أعظم خطأ وخطيئة من الخطأ الأول وعذره أصعب يعني هو يقول إيه لو تبين لحزب النور الخطأ وطبعا هو يصدر الخطأ هنا إيه على حسب ما جيه في مقتضى كلامه إن الخطأ إنه وقف مع الجيش فلازم يرجع يوقف مع أخواننا بتوع ربعة مع الإخوان المسلمين خوارج العاصر يرجع ولا يستمر على خطأ في أن يتابع الحكومة الجديدة ده اللي بيهدف إليه الشيخ علاوي السقاه بقولك إن الرجوع للحط واجب والاستمرار على الخطأ بعد وضوح وظهوري أعظم خطأ وخطيئة من الخطأ الأول وعذره أصعب ومن أمثلة من وقع في الخطأ والحزب النور السلف التابع لجماعة الدعوة السلفية بإسكندرية في مصر منذ دخول الحزب في اللعبة السياسية وتأييده للليبرو إسلامي عبد المنعب بالفتوح وانتهاءا بمساهمتي في وضع خارط المستقبل مصر والإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وأمور أخرى بينهما كثير يعني هو بيحمل حزب النور أنه هو أطاح بالرئيس مسؤولية إطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وطبعا حزب النور قبلها طبعا كان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كانت واقفه من حزب النور موقف سيء وموقف عجيب بعدين يقولوا ان حزب النور بقى خاين وجبان ووقف مع جبهه الانقاذ وانقلب على الشرعية وانقلب على هم عندهم ان انقلاب على الشرعيه معناه انقلاب على, على, على الشرع هم يفسروها كده ولكن انقلاب على الشرعيه معناه انقلاب على الشرع انقلاب على كتاب الله وعلى سنه رسوله وبداوا يتكلموا بمنطق التخوين والتكفير ويما قال فيه محمد عبد المعصود ما قال هو فوز السعيد ونشأة أحمد والجماعة اللي معاه شيء عجيب وتضليل غريب لكن خلينا نشوف الشيخ اسمه الشيخ علا والسقاء وانتهاء بمساهمتي في وضع خارطة مستقبل مصر لأطحب الرئيس الشرعي المنتخب هو خلاص معادش رئيس شرعي يعني دلوقتي أنا بكلم على الشيخ اسمه علا والسقاء وهو بتكلم على مرسي أنه رئيس الشرعي دلوقتي ازاي هو يعلم أحكام الحاكم المتغلب غلب على الناس بالقوة ما هو غلب على مرسي بالقوة لو كان مرسي في إيد القوة كان بقى رئيس ما هو لكن دلوقتي خلاص معاتش رئيس القوة معاتش في إيده فازاي تكلم عنه عليهم رئيس يعني هو دلوقتي الشرعية لأي واحد من هؤلاء مرتبطة بغلبته بالقوة على البلاد فطالما مكن الله عز وجل له وأزال التمكين من مرسي فمرسي ما باش حكم شرع المفروض يا شيخ تتكلم بهذا المنطالب مش تقولي لا ده هو الرئيس الشرعي شرعية الرئيس جات من اين من كتاب الله ومن سنة رسوله ولا لأنه تغلب على الناس بطريق غير مشروع تغلب يعني مرسي دلوقتي هل كان من وجه نظر الشرع طريق التعيين وتنصيبه وسعيه الى السلطة طريقة شرعية أبت طريقة ديمقراطية جاية عن طريق الصناديق طب الطريقة الديمقراطية دي ملهاش ميزال في الشارع لأن دمقراطية اصلا هم المشاقق بيعتبروها كوف طب أمال إيه الشرعية اللي أخدها مرسي الشرعية اللي أخدها مرسي من التمكين إن الجيش خضع له إن القوى أصبعت في يديه الذين إن مكنناهم في الأرض فهو ممكن في الأرض فشرعية مرسي بسبب التمكين وإن وصل إلى هذا التمكين بطريق غير شارعي مرسي وصل بطريق غير الشارع. زي ما تقول لي دلوقتي طب والجماعه اللي بالرئيس المنتخب حكايه المنتخب دي لا تعطيه معنى الشرعيه اللي يديه معنى الشرعيه التمكين طيب لما اطاحوا بالرئيس طيب اطاحوا بالرئيس فاصبح في خليفه أو في واحد حاكم للمسلمين ممكن فتمكينه خلاص قد ده معنى شرعي انت قدامك ايه غير السمع والطاعه فلو قلت له حافظه في الشوارع جايز وقفه في الشوارع يغير الحال طيب وقفت في الشوارع يوم واثنين ما جابش نتيب أسفك الدماء بها أقف له الشوارع ولا أقول الأمر بيد الله عز وجل يؤتي الملكة من يشاء وأنزع الملكة من يشاء عايزين لكون منصفين زي ما كنا نرى السمع والطاع في غير معصية الله لحسن مبارك فجي الإخوة انقلبوا عليه وركبوا الصورة وإحنا مقول بكل مخالف للشرع وأجازنه ده شرعي فربنا سبحانه وتعالى فعل بهم ما فعلوه هم بغيره وتلك الأيام ده بين الناس دلوقتي عاديم بتحصر وتحسف تما كانت القوة في أيديكم وكان كل حاجة معاكم لم أعكسم صورة من أسوأ الصور عن الإسلام في الوهم يرجع لأخونا الشيخ علوي السقا مقول وقد استمعت قبل يومين كلمة للشيخ ياسر برهامي أحد أكبر زعماء الدعوة السلفية ما ظلت حزب النور يبرد فيها موقف الحزب والذي شارك ممثل منه جلال مرة أمين الحزب مع الشيخ الأزهر وباب الأقطاط والبرضعي وذلك تحت إشراف القائد العام القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ولقد هالني ما سمعت من الشيخ ياسر في كلمته المشار إليها من تبريرات واهية وأسباب غير مقنعة تجاهل فيها أن مثل هذا التصرف يزعز رابطته بالمنهد السلفي ويقلعها من جزورها يعني أنت دلوقتي جاي تتكلم على حزب النور وتتكلم على الشيخ ياسب برهامي دلوقتي على إن رابطة السلفية تهزت ورابطة السلفية ما تهزتش من يوم مشارك الإخوان المسلمين في حزبيتهم هي عم الشيخ هي الرابطة تهزت من يوم عمل الحزب من يوم دعا إلى الأحزاب إذا كنت أنت بتقول عمل الأحزاب شرعي وقولت على تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء دي ملوش عندك جاي تيمكن عليه علشان هو جاي يتكلم دلوقتي تم أنكرتها ليه من الأول ليه قال لا ما طلعتش بيان ليه لما عمل حزب وقعد معاه قال لا حول ولا قوة إلا بالله المهم تعالوا نشوفوا بقول إيه وسوف أجمل ما ذكروا الشيخ في تسع نقاط وأبين خطورتها ومزلقها والله يا عم الشيخ أنا أقول لك يا ريت الله يكرمك تتكلم بنصح عام لإخوانك بقال الله قال الرسول بعيد عن التلبس بهذه القضايا يعني الشيخ علاء السقاف اللي هو صاحب كتاب صفات الله الواردة في كتابه السنن والجمله الجميل مرتبط بقول الله قال الرسول كل صفه وردت في الكتاب ادى دليلها وكل اسم ورد في الكتاب ادى دليله العين والراس كلام طيب وجميل انما هتيجي تتكلم بمنطق اسوء من منطق الحزبيين وتبين ان هو ده منهج السلف وان الشيخ ابو غرهامي بعيد عن عن المنهج السلفي هو انت بتتكلم دلوقتي على ان الشيخ ياسر برهامي كل بعيد عن المنهج السلفي وهو حزبي طب انت ما اتكلمتش لا حول ولا قوة إلا بالله المهم تعالوا نشوف المبررات بتاع الشيخ أو النقاط التسعة اللي حيبين خطورتها ومزالقها لكن حنشوف الكلام ده إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى